اشتغلوا أيضا بالقرآن فيشفع له القرآن الصيام لصيامه ويفشع ويخشى ويشفع له القرآن لقراءته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان بأكثر مما يقرأ في غيره وكان جبريل يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه شهر رمضان ولما كانت السنة التي توفي بعدها رمضان الذي توفي بعده النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين كان قتاد رحمه الله تعالى في غير رمضان يقرأ يختم القرآن في كل شهر مرة قالوا فإذا دخل عليه رمضان ختم القرآن في كل سبع ليال مرة فإذا انتصف رمضان ختم القرآن في كل ثلاث ليال مرة حقيقة يا ولفاضل أنا كنت يعني أقرأ مثل هذا عنهم وأتعجب أقول هل ممكن فعلا واحد يختم القرآن كل ثلاثة أيام في رمضان يعني هل ممكن فعلا يوميا يقرأ عشرة أجزاء هذا ممكن فجئت يوما وعملت اختبار بنفسي جئت وامسكت المصحف ووضعت الجوال على الصامت بحيث لا يشغلني باتصال أو قراءة رسالة واقتربت في المسجد من الجدار حتى لا ألتفت وأضيع أي شيء من الوقت وأخذت أقرأ أقرأ ليس قراءة سريعة جدا ولا بطيئة جدا يعني مثلا أقرأ هكذا ذلك الكتاب ولا ريب في ودى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ليست قراءة يعني بطيئة جدا ولا ولا حذر سريع جدا فوجدت يا جماعة أن قراءة الجزء الكامل يستغرق مني 21 دقيقة بمعنى أنك لو أردت أنك تقرأ ثلاثة أجزاء تحتاج إلى ساعة ساعة لو قسمتها في اليوم فستطعت أنك تقرأ يعني لو الإنسان عود نفسه أن يحضر إلى المسجد مع الأذان فإن هذه العشرين دقيقة التي بين الأذى والإقامة خاصة بالظهر والعصر والعشاء تستطيع فيها ربما أن تقرأ في كل مرة جزءا كاملا المسألة تحتاج إلى تعويض النفس وإلى همه عاليه وجزم للعمل الصالح هذا الذي تحتاج إليه ثم لو أنه أراد أن يقرأ ستة أجزاء لحتاج إلى ساعته أنا أعرف واحد من جيراني كان متقناً للقرآن وحافظ القرآن ويدرس معي في الجامعة نفسها أيضاً تخصص القرآن ويدرس في قسم القرآن ف فسألته مرة كم تراجع فقال يعني الله المستعان أدعو لنا قلت لا والله أسألك فعلاً يا أبو عمر كم تراجع فعلاً يومياً فقال والله أنا منذ عشر سنوات أراجع يوميا. هو حافظ القرآن أراجع يومياً خمسة أجزاء قلت تقرأ خمسة أجزاء يومياً قال نعم قلت ما شاء الله من مصحف قال لا أنا صار لي عشر سنين ما مسكت المصحف ما مسكت المصحف منذ عشر سنين من, من قوة حفظه قلت كيف ما شاء الله عليك قال شوف لما أركب السيارة طالع للدوام عند محاضرة في الجامعة يقول أركب السيارة على ما أشغل على ما تحمل سيارة على ما أطلع من الحارة أكون انتهت من جزء من قوة سرعة قراءته لذلك تجد أحيانا الذي يحفظ مثلا سورة الكهف يعني عدد من الناس يحفظها لأنه يقرأها في كل جمعة تجد أنك تقرأها غيبا ربما وأن طالع العصر يوم الجمعة مع اولادك إلى سوق أو غيره تركب السيارة الحمد لله الذي أنزل على أبدي الكتاب ولم يجعل له مجل قيما ربما تصل إلى السوق فإذا أنت قد انتهت من صفحتين أو ثلاثة لماذا؟ لأنك تعودت عليها فهذا من شدة تعودة يقول يوميا أقرأ خمسة أجزاء وأنا في الطريق وذاهب وراجع لما نقرأ أيها الفاضل عن السلف رحمه الله تعالى ويقول مثلا إنه كان يختم القرآن في كل ثلاث ريال مرة لا تقسه على نفسك يعني لا تقول كيف يا أخي أنا الآن أردت أني أقرأ يوميا جزءا فإذا قراءت الجزء تستغرق مني وقتا طويلا وهذا يشق عليك فلا تقسهم على نفسك بمعنى أنهم هم أصلا هو أصلا حافظ للقرآن وهو يقرأ وهو ذاهب وهو راجع وأنت لو استطعت أن تفعل مثل ذلك لا أعني أن تقرأ من حفظك ربما يشق على كثير من الناس لكن على الأقل أن تضغط على نفسك وأن تجعل هذا الشهر فعلا شهر لأجل أنك تختم القرآن كذا مرة وتجزم مع نفسك في ذلك إذا فعلت هذا فأبشر بالخير والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يشفع وينفع ويرفع فهو يشفع للعبد يوم القيامة يأتي القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما تحاجان عن صاحبهما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في قبره قال فإذا جاءه الملكان أو جاءه العذاب وقف القرآن عند رأسه وقال ما قبلي مدخل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهو يشفع وهو ينفع عند الله تعالى وهو يرفع كما قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حياته ما يدل أن القرآن ينفع حتى في أمور الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه أبو قتادة قال يا رسول الله إن قوما أقرئهم القرآن في مجموعة كان يحفظهم قرآن يقول فأهداني أحدهم قوسا يا رسول الله أخذوها أم لا فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولما أقبلت امرأة يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني كأنها تعرض نفسها ليتزوجها كما قال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ثم قال الزوج وجل خالصة لك من دون المؤمنين يعني لا يجوز امرأة أن تهب نفسها لأي واحد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما تأتي امرأة إلى مثلا شخص معين سواء كان يعني شيخا أو كان مسؤولا أو تقول وهبتك نفسي هذا ما يجوز لأن الله تعالى لما ذكرها قال خالصة لك هذا خاص بك حكم خاص بك لأنك نبي فأقبلت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وعرضت نفسها قالت يا رسول الله أنا راغب أني أتزوجك فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرغب أن يتزوجها وتأدبا معها لأنه من خلقه صلى الله عليه وسلم الأدب فما قال لها لا أريدك خفض رأسه وسكت المرأة فهمت فذهبت وجلست مع النساء فقام رجل طبعا أيضا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عددهم في المسجد خمسة آلاف مع عدد قليل أساسا يعني عدد الصحابة في معركة أحد وهي في السنة الثانية للهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من تعد عمره خمسة عشر عاما أن يخرج إلى معركة أحد ومع ذلك المدينة كلها لم يخرج منها إلا تسعمائة رجلا فلما وصلوا إلى أحد رجع 300 منافق ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستمائة وبالتالي كم سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا أن يجلس معه لاجل أن يحدثهم في المسجد عدد قليل الناس كانوا يعني مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا كان يرعى الغنام وهذا كان يشتغل بمزرعته فالعدد أصلا قليل فجاءت المرأة وجلست مع مجموعة النساء فرجل كان جالسا قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها المرأة يعني رأت ذلك الرجل ولم تعترض دليل أنها موافقة ما اعترضت وسكتت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي جميع المؤمنات لذلك الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع لو جاء إليه صحابي وقال يا رسول الله زوجني بنت فلان فقال صلى الله عليه وسلم زوجتك إياها قال قبلت خلاص يلزم أباها أن يختار لها مختار